الله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصرت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليمًا كثيرا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 وإن الصائم له دعوة مستجابة وإن الله جل وعلا يأجر عباده على الصيام ما لا يأجرهم على غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الصيام لي الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجري للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكة ولا نزال أيها الإخوة الكرام في فضائل هذا الشهر الكريم إلا أن هذا الشهر بدأت أيامه تتصرم عنا ونحن في الساعات الأخيرة منه نترقب رحمة الله تعالى علينا فلا يزال فيه أيام فيها من الفضائل ما ليس فيما سبق من أيام فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كما جاء في حديث عائشة في وصف عبادته وحرصه عليه الصلاة والسلام اذا دخلت العشر اجتهد واحيا ليله وشد المعذر وايقظ اهله فنحن لا نزال في اوائلها او ربما اقتربنا من منتصفها فلا يزال المرء في فزحة من الاقبال على الخيرات لا نزال نترقب قيام ليلة القدر ان لم تكن قد فاتت في ليالي الوتر السابقة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر منه ثم قال التمسوها في ليالي الوتر منه فلا يزال المرء يتعبد لله تعالى حرصا على أن يقوم ليلة القدر وإننا نستقبل خلال الأيام القادمات عيدا شرع الله تعالى لنا الفرحة فيه والابتهاج فرحا بإتمام عبادتنا وابتهاجا بفضل الله تعالى علينا قال أنس رضي الله تعالى عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإذا لهم أيام يلعبون فيها يعني لهم أيام محددة من السنة يبتهجون ويفرحون ويأنسون فيها زيادة عن غيرها هذه الأيام ربما كانت مناسبات سعيدة لهم في الجاهلية كصناعة صنم معين فهم يحتفلون بيوم صناعته أو ربما انتصار قوم على قوم فهؤلاء يحتفلون وأولئك يحزنون لهم مناسبات محددة يحتفلون ويبتهجون فيها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإذا هي ليست من شرع الله جل وعلا إنما هي من إحداثهم وربما كانت فرحة لبعضهم لكنها هي حزن على الآخرين وذلك لأنه وقع فيهم مقتلة من القوم الأولين فالأولون يحتفلون والآخرون لا يأنسون ولا يفرحون فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأيام كل أعياد الجاهلية كل ما مضى قبل الإسلام وشرع عليه الصلاة والسلام لهم عيدين فقط عيد الفطر الذي نستقبله خلال الأيام القادمات بإذن الله وعيد الأضحار فكان في هذين العيدين يظهر عليه الصلاة والسلام من الفرحة والابتهاد والأنثي والتوسعة على نفسه وعلى أهله وعلى الآخرين ما لا يكون في غيره من الأيام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 كان عليه الصلاة والسلام حريصا على الفرحة والابتهاج بهذا العيد العظيم وذلك انه تعبد لله تعالى بذلك يشرع لنا ايها الاخوة الكرام ايضا خلال هذه الايام القادمات زكاة الفطر وهي من اعظم شعائر الاسلام قال عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا زكاة الفطر طهرة للصائم يعني كان الصائم وقع منه خلل خلال صومه ربما تكلم بكلمة النابية وهو صائم او ربما قصر في الاداب الشرعية اثناء الصيام او نظرة معينة او ما كان من خلل في صومه فان هذه الزكاة تغسل ذلك الخلل قال شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا زكاة الفطر طهرة للصائم ثم بين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انواع هذه الزكاة فذكر انها تكون صاعا من بر او صاعا من شعير الى اخر ذلك فهي تكون صاعا يعني ما يقارب الكيلوين ونص بحيث يخرجها المرء من غالب قوت البلد فاذا كان غالب قوت البلد هو الرز فانه يخرجه في بعض البلدان غالب قوتهم الدقيق او الزرة فانه يخرج مثل ذلك وهذه الزكاة ايها الاخوة الكرام يخرجها المرء عن كل من تلزمه نفقته فإذا كانت تلزمني نفقة أولادي وزوجتي وإذا كانت أمي وأبي عندي في البيت وأنا المسؤول عن نفقتهم فإنني أنا الذي أخرج الزكاة عنهم أخرج عن كل واحد من هؤلاء ما ذكرنا من مقدار وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج أيضا عن الحمل في بطن أمه قالوا إذا كان هذا الحمل تعدى أربعة أشهر يعني نفخت فيه الروح وتحرك في بطن أمه ثبتت حياته فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج عنه وهذه سنة عن عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فإن فعلها المرء فهو أمر حسن وإن اكتفى المرء بإخراج زكاة الفطر عن من عن الأحياء من أهله ومن تلزمه نفقتهم فهذا هو الواجب عليه إن كان قادرا وهذه الزكاة أيها الإخوة الكرام لها أحكام ينبغي التنبيه عليها اول ذلك أن وقتها الأفضل هو ما بين صلاة العيد ما بين صلاة الفجر في يوم العيد إلى صلاة العيد يعني إذا خرج بعدما يصل الفجر أخرج هذه الزكاة إلى الفقير ثم أقبل وصل العيد مع الناس فإن كان الوقت يضيق عن ذلك أو ربما لا يجد فقيرا في هذا الوقت فإن الفقير ربما كان مشغولا بنفسه للتجاهز لصلاة العيد فإنه يجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين بمعنى أنه إذا كان العيد في يوم الخميس القادم فإنه يجوز أن يخرجها يوم الأربعاء يوم الثلاثاء لكن الخميس سيكون عيد لو كان شهر تتعة وعشرين يوما فلو اخرجتها في يوم الثلاثاء ثم صارت العيد هو يوم الجمعة فلا تصح تصحكنك زكاة فطر لانك اخرجتها قبل العيد بسلاسة ايام فيبدو اخراجها من يوم الاربعاء بحيث ان كان الخميس عيدا فتكون قد اخرجتها قبل العيد بيوم وان كانت الجمعة هي العيد فتكون قد اخرجتها قبل العيد بيومي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 فإنه قد غابت عليه شمس آخر يوم من أيام رمضان الذي دخلت عليه ليلة العيد وبالتالي يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر وذلك أنه أتم شهر رمضان وأكمل عدة شهر رمضان كاملة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أن تطيب النفس بمثل هذه الصدقات تطيب نفس الإنسان لا يشعر أنها غرامة أو ضريبة إنما يشعر أنها فضل من الله تعالى تفضل عليه فتصدق به هو على الفقير أما من كان أهله في بلد آخر بعض الناس قد يكون يعمل مثلا هنا وأهله في بلده فإن السنة للمرء أن يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يدخل عليه العيد وهو فيه فلو أنك مثلا ذهبت لتقن قضاء العيد عند أهلك ودخل عليك العيد وأنت عند أهلك في بلدك فأخرج زكاة الفطر هناك فإن كنت أنت هنا تقضي العيد وكان أهلك يقضونه في بلدهم في بلد آخر فإنه لا بأس أن تخرج أنت زكاة الفطر عن نفسك وعنهم جميعا هنا لكن الأفضل أن ترسل إليهم فيخرجوهم زكاة الفطر في بلدهم الذي يدخل عليهم العيد وهم فيه فتكون أن تخرج زكاة هنا عن نفسك وترسل إليهم المال وهم يشترون زكاة الفطر ويخرجونها عن أنفسهم في بلدهم ومن المسائل أيضا هل يجوز للمرء أن يخرجها مالا بمعنى أنك إذا كانت تكلفة الزكاة عن الشخص الواحد مثلا عشرة ريالات فهل يجوز إذا كنتم في البيت عشرة أنفار بدل ما تشتري عشر فطر عشر زكوات عن هؤلاء بمئة ريال هل يجوز أن تأخذ هذه المئة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 وذكروا بأن الزكاة قسمان قسم يخرج مالا كزكاة الذهب مثلا والفضة وزكاة عروض التجارة وزكاة الأراضي وزكاة الأموال هذه تخرج مال ومنها قسم يخرج طعام وهي زكاة الفطر فذكروا بأن الله تعالى قسمها هذه القسمة لتبقى الشعيرة ظاهرة فإذا جعلنا الإثنين يخرجان من المال فكأننا قد طمتنا شعيرة شرعها الله تعالى لنا فالأولى أن يخرجها الإنسان طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فإن كان لا يعرف أحدا مستحقا في البلد الذي هو فيه فلا بأس أن يرسلها إلى بلده أو كان في بلده منهم أشد حاجة لو كان في بلدك منهم فأتحت خط الفقر في شدة الحاجة فأرسلت المال إلى أهلك هناك أو إلى صديق لك وأمرته أن يشتري من الطعام بعدد من أنت مسؤول عن عن إخراج زكاة الفطر عنهم ثم اشترى وأخرجها عنكم فلا باس لكن ينبغي أن تنبهه وأن يخرجها قبل صلاة العيد لأن بعض الناس ربما بعض الناس في تلك البلدان يكون عيدهم بعدنا ربما فينبغي أن يخرجها قبل أن تصلي أنت العيد حتى تعتبر صدقة فطر شرعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعث من نيرانك واجعل موعدنا بحبوحة جنانك اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر فيفوز فيها بعظيم الثواب والأجر كل ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل دم واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم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 سنن التي شرعها الله جل وعلا لنا وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها في يوم العيد ومن ذلك أنه إذا أعلن عن العيد فيسن للمرء أن يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكان بعض الصحابة يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وما شابه ذلك ولا بأس في هذا لكن الذي نص عن النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ذكرناه أولا فيسم إذا أعلن أن غدا عيد مباشرة يبدأ الإنسان يكبر يكبر بعد الصلاه بعد الصلاة المغرب أو العشاء يكبر المرء وهو في السوق يكبر وهو في بيته حتى يظهر هذه الشعيرة تدخل إلى البقاله لتشتري شيئا ارفع صوتك بالتكبير رفعا معتدلا حتى يشعر الناس أن الليلة تختلف عن غيرها من الليالي الليلة ليلة عيد ويستمر هذا التكبير تكبر أنت وتعلم أهلك ذلك وأولادك فيستمر هذا التكبير إلى بداية صلاة العيد فيستمر حتى في الصباح وأنت خارج إلى المصلى للعيد فتكبر وأنت جالس فإنك تكبر أيضا ولا تنشغل بقراءة القرآن بل بالتكبير ثم إذا صعد إذا تقدم الإمام ليصلي بالناس قطع المرء هذا التكبير ويسن له أيضا في العيد أن يخرج بأهله بعض الناس ربما تعودوا خلال شهر رمضان على السهر فإذا جاءت ربما أذان الفجر غلبهم النوم وناموا ثم يخرج رب الأسرة إلى المسجد أو إلى مصل العيد وحده لأنهم أحيانا يرفضون أن يستيقظوا من نومه وقد كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يأمر الناس جميعا أم يخرجوا إلى صلاة العيد ومن شدة حرص عليه الصلاة والسلام أنه يأمر ذوات الخدور وهن الفتيات التي في سن الزواج ويغلبهن الخجل عن الخروج أمام الرجال فلا تخرج غالباً من البيت يأمر صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أن تخرج إلى العيد لم يقل عليه الصلاة والسلام الحياء أمر حسن فدعوها في البيت لا العيد يختلف عن غيرها اخرجوها لتصلي العيد مع بل يأمر بما هو اكبر من ذلك حتى الحيض المرأة التي ليس عليها صلاة عيد اصلا هي ليس عليها صلاة تلك الايام ومع ذلك يأمر صلى الله عليه وآله وسلم ان تخرج هذه المرأة التي ليس عليها صلاة فهي في عادتها الشهرية ومع ذلك يأمر ان تخرج فاذا تخرج ماذا تفعل يا رسول الله؟ هي لن تصلي قطعا يأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج وأن تعتزل المصلى ما تدخل إلى مكان الصلاة لكنها تشهد دعوة المسلمين تشهد هذا اليوم العظيم هذا الاجتماع المبارك الكبير ترى الناس يعانق بعضهم بعضا وترى الاطفال يتضاحكون وترى الناس يتمازحون وترى ابتسامات الناس في كل مكان وترى الذين يلبسون السياب الحسنة والذين ربما يعطي بعضهم لبعض مالا ليفرحه به ترى كل هذه المناظر ستشعر أن اليوم يختلف عن غيره حتى وإن كانت امرأة في حيضها في ذلك اليوم انظر كيف يحرص عليه الصلاة والسلام على أن يجعل يوم العيد يوما كبيرا لكل الناس يستشعرون أنه يختلف عن غيره ولذلك أيها الإخوة الكرام ينبغي أن تحرص أن تخرج بأهلك كله لا تترك أحدا اجعلهم يلبسون من أحسن كيابهم ويخرجون إلى المصلى يشهدون دعوة المسلمين ويشهدون هذا الاجتماع المبارك الكبير ليشعروا أن هذا العيد هو عيد مبارك يختلف عن غيره من الأعيام ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خروجه إلى العيد إلى صلاة عيد الفطر كان عليه الصلاة والسلام يفطر على ثمرات وطراء فيشرع لنا أيها المسلمون قبل ما تخرج إلى صلاة العيد في عيد الفطر أن تأكل ثمرات ليتأكد في حقك أن اليوم فطر وليس من رمضان ليس صياما فتأكل ثمرات وكرا بمعنى أن تأكل ثلاث ثمرات خمس ثمرات سبع ثمرات ولا بأس لو أكل الإنسان شيئا آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصفر على هذه الثمرات بحيث أنه يثبت أن اليوم ليس من أيامي رمضان وكذلك من هدي عليه الصلاة والسلام انه كان يخرج من طريق ويعود من طريق اخر قالوا حتى يرى اشخاصا جدد فيسلم عليهم ويعانقهم ويعايدهم حتى تكون الفرحة اكبر في ذلك اليوم كما انه يشرع ايها المسلمون في يوم العيد ان يوسع المرء على نفسه وعلى اهله فيوسع على اولاده مثلا في المصروف الذي يعطيه لهم أو يعطيهم هدايا ليشعرهم دائما طوال السنة بالفرحة لمقدم هذا العيد وهذه من السنن التي يتعبد المرء لربنا جل وعلا فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بهذا العيد علينا وأمتنا ترفل في ثوب العزة والكرامة وفي ثوب, في ثوب النصر والتمكين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وأثبتهم على قيامهم وتقبلت تلاوتهم وصدقاتهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يا حيو يا قيوم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعسك من نيرانك واجعل موعدنا بحقوحة جنانك وعمنا جميعا بكرمك وفضلك وإحسانك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان أن تصلح أحوالهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم تدد رميهم وصوب آراءهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم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 واجمع كلمتهم وأبعد عنهم الشقاق والخلاف يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصبح أمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك ياد الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تهل علينا العيد المبارك على أمتنا وهي في نصر وتمكين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد